القدس القدس قدسي يمان الصيف في غيتها تطير تديني باشواقها وغيتها فكراني من يد صيادها أنا غيتها القدس قدسي يمامه صيف في غيتها تطير تجيني باشواجها وغيتها فاكراني من يد صيادها انا غيتي فاكراني صوت الاذان الحي في حطين ومخبي في ضلوعي قلبك يا صلاح الدين شايل صراخ اليتامى ولوعه المساكين فاكراني كفن الشهيد وخيمة اللاجئين وأول الأتجية واخر الهربية تجيني وتبسني وتملس على حدودي هربة بحدودها الجدام تتحامى في حدودي تبكي على صدر دبكه حزن على عودي تبكي وفاكره هدهدها وسكتها أنا ياللي من موت شرايين اتنسج موت وصوت يوم الغنى الباطل بلع صوتها مفيش في قلبي ولا آهاء أموتها كل الآهات ميتة أنا حبيث همسي نزعت صورتها من بكرايا من أمس حطين حطيني ولا جدس الهموم جدسي ولا عرفة إنساني زي ما تهد وانسكها الجدس يمامة نور مضفية من البرد للصيف الجديد تتعة فاكرة في كف طعام وفي قلب أخوية هي اللي مش واعية ولا أنا اللي مش بوعى لا دمع يسجي عطش عيني ولا مية يا حزن لا تترجموا آهة ولا دمعة ما كنا فاكرين اصفالك يا ست الكل الكذب ما يجيبش همه احنا مش اطفال وكنا فاكريننا ابطالك فيادي السيف سيوفنا من جش ودي ما فيش ايدين ابطال ضيعنا على الجهوة. نص العمر نتاوب ننتظر من ربنا تتحسن الاحوال يا جس لمي جناحك وارجعي تاني لسه بدقي قولي ولا تئتمني احضاني نامي في حضن العدو هو العدو الاول يا بت خافي قوي من العدو الثاني الخنجر المختفي الخنجر المختفي وانت فاكراه ضلع الافعى ورا ضحكتي والموت في اسناني وصفحتي في النضال بيضه بياض الثلج لم الجناح البنان في قلبي مسكونة بينام غريب الوطن حبيته يوم مارطن يوم ما التهم خضرتك فدان وراء خدان يوم ما طرد أسرتك إنسان وراء إنسان يوم ما هدم مدنتك وكسر الصلبان يا بس بولي الحطانك إثبتي بجوه حيخلصك ابنك اللي أنا دا هو لا تبحثي عن حلول الحل من جوه الحل من جوه الحل من جوه وهي على المسرح قتلت بيدي وايد غيري في اخر الفصل ويا بلادي ما تزعجيش نفسك عشان صوره اهلي لا ولا أهلك ساعات اهلي ما تحكي ليش عن جتلك مش هخد لك مملكش غير احسدك خالص على جتلك جتيل في غربة بيفرج عن جتيل الضار يا ماشي للنور ومش ماشي على مهلك واحنا خطاوينا يم الموت في العار انا المساج والفساد جاتل كتير قبله. كمان وغسان واسال ماجد ابو شرار وحعيش لا شفتك ولا حعرف في يوم قبرك لا ححط ظهره عليه ولا حغرف الصبار حاولت جتل الجهل طلع الجهل متعلم وهو جتلك وحولك وانت واضح من الاسرار أمايا أمايا وانت ترح بالرحة على مفارق ضحى وحدك وبتعددي على كل حاجه حلوه مفقوده ما تنسنيش يمه فعدوده عدوده من اقدم خيوط سودة في ثوب الحزن لا تهللي فيها ولا تولولي وحط فيها اسم واحد ناد كان صاحب يمه واسمه ناجي قالك البؤسه اطفالك البؤسه قاموا هناك ورا الأسلاك بيفحثوا بالضوافر فكره الشباك مين اول اللي رسمهم في الصحف الاكي جلعوا الهدوم القدام وطلعوا بهدومك اصحى يا ناجي العلي قامت القيامه هناك قامت قيام ال48 غرفه في طريقها ذل السنين العاجر النشه اصحى يا نادي العلي اهي صحيت الضفه يقشعر الارض اصحى جاوب الهده سن الجلم من جديد وارسم بنات غزه غزه اللي حضنت سلوكها وعشقه الحزه ما ماتتش طب عرفت تتوفى ومن الزوايا والاركان خرج الطوفان الوفاه شبان اصعد يا دخان ابعد يا شيطان اجبن يا جبان رجع الاسم ورجع العنوان يغلي البركان ويفور ويدور اتهز السور طلع الإنسان الصدر العاري عليه الوشم خريطه الدم فلسطين يا أغلى الأوطان من قال بعنا من قال زعنا يا 48 وأربعين كذابة وكذابة يا 67 وستين وكذابة يا 2002 واثنين النار الطار له نار طي الكتمان واليوم يا خليل. يا جليل يا بيت لحم الإعلان يا صوت الطفل اللي بيحررني ببلدي بارك ربي فيك يا ولدي يا نهر النار الفيرة اوعد بط الجريان دراعات الوحش الغاضب أصوات الكروان راجح فالح مازن مروان وأخذنا بطارك يا غسان يا كمان ناصر دمك حاصر أعدائك مش بس في لبنان يا ماجد يا ابو شرار جينا دمك فينا لسه سمعينك تنادينا ما عادتش الدمعة مكتومة صبحت صرخة صبحت صرخة روح محمومة تصفع روما على كتب نشيله سرير الفندق ونشيلك مواويل الثورة مواويلك تحت جميسك غنو الشهداء من كل مخيم زحفه يا نادل تحت الثورة تغني لك أولادك يا بو شرار بطوب عدلوا المغلوب شطبوا كل الجدر المكتوب فتحوا بوابة الفجر وواجهوا الغدر وصاحوا يا فلسطين يسقط كل الكدب العربي يسقط كل الإخوة الخيرين نرسم بالدم خريطة للأوطان اتفلت الجان والمسجون قام ياكل السجاد ضارت ضارت العجلة والدنيا احتارت يدينان الكبت والظلم القهر على طرقات فارت ومخيم بات وصباح ميدان الدنيا تحطت وتشالف أطفال الأرض المحتلة. أطفال الدنيا المختلة أطفال التنوات السودة رفضوا الزلة يا كل العرب المعروبة يا راس العرب المقلوبه يا جيوش النصر المغلوبة رجعت ارواحنا المنهوبة رجعت إرادتنا المسلوبه بتحارب بالصوت والطوبة أصحاب الأرض الأصليين أصحاب النور والليل والطين نبت فلسطين أصل فلسطين روح الأمة إزاي لاجئين على اسفلت الشارع شهداء على اسفلت الزنادين مساجين يا فجر ارضع من دم الطفل يا سيج نوسع كسرنا الجفل بدات حكايتنا ومش راجعين مش راجعين مش راجعين